الأعراب أشق كفره وإفاقه وأجدو أن لا يعنى الحدود ما أنزل الله على رسوله والله عليك حكيم ومن الأعراب uh, -huh. حولكم من بأعوار فلا فيهم ومن أهل المدينة ما رضوا على الله فلا تعلم لعنة. اتعسى الله أن يتوب عليه إن الله الرحيم خذ من أكوالهم صدقة تطبرهم وتزكيهم بما وصدق عليه إن صلاتك سكر قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ اللهم عليم الحكيم واللذي أدخل مستدان غرانت فض وتفريخ من بين المؤمنين ويتصالح ويتصالح من عرب الله رسوله من طبل ولا يحلف من أراده إلى الله يشهد إنه لا تقل فيه أبدا على من أول يوم ان انه نجا من لا تنفي ابدا لمسكن نصف على التراب وامن من يهمه الحق اذن ما تم في دين جلاله من قول ان قد ظهره والله أسس الدنيا على تقوى الله ورضاه خير أم من أسس الدنيا خير أم من أسس الدنيا Allah SWT السعد تأمن الذين يعلمون الحاكم لم كانوا وَلَوْ كَانُوا لِأُوْلِي الْأُمُورَ وَلَوْ كَانُوا لِغُرُبَاءٍ لِبَعْدٍ تَبَيَّنَ لَهُمْ أَصْحَابُ الْجَنِينِ وَمَا كَانَ سَبِّحَوْا بَرَاهِمَ الْأَبِيِّ لَعَلَّهُ إلا عِدَّةُ وَعْدَهَا عادا الى مهدا حتى يرى من هل ما يتقون ان الله بكل شيء عليم ان الله الذي خلق السماوات والارض يحيي ويميت وما لهم من ناصرين وليقوم وعده حثيث لا اللَّهُ عَلَمَ بِهِ وَالْمُهَاجِنَ وَالْمُصَارِعِينَ الَّتِي نَتَّبَعُهُمْ فِي سَاعَةِ الْعَصْرَةِ الَّتِي نَتَّبَعُهُمْ فِي سَاعَةِ الْعَصْرَةِ بِعَدْمَ أَكَادَ يَسِيرُ غُلُوَ فَيْقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَأَبَّعَهُمْ بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> وعدت السماوات والارض خلقوهن متاعا اذا ضاقت عليهن الامر بهن وطواقع عليهن اضطرك عليهن الامر فصمم وطنوا انما جعل الله لكم الارض فانفسوا متاعا عليها الله هو الدرام الرحيم يا أيها الذين آمنتكم الله ادقوا الله وكونوا مع الصالحين ما كان لأهل الرجيمة ونحوا لهم بل أعراب أن يدخل لك عن رسوله ولا يرور عن نفس ذلك بأنهم لا يصيرهم ضمن ولا نصر ولا مخلصة في سبيل وَمَا تَمُوتُ وَمَا كَانَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ